اللَّهُ كَبِيرٌ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كما الَّتِي يَبَعَثُ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ مَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّ كُلَّ مَا مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا وَأَنَّا لَا نَذِيرِي أَشَاؤُنْ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَ لا دون ذلك كننا صرائق فذبا وان ما غنا ما لن نعجز الله في الارض ولن نعجزا هربا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 فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ فَحَرَّوْا رَشَبًا وَأَمَّا الْقَافِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّهِ اثْتَقَامُوا عَلَى الصَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُ لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك معذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدروا مع الله أحدا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 وَإِنَّ مَلَئِي يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَا إِلَّا بَلَغَمَ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ له نار جهنم خالبين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أجدي أقريب مَا تُغْنُونَ أَن يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُهْرِ وَلَا غَيْبَ أَعْلَمُ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ فَإِنَّ لَ يَسْلُكُ مِ بَْن يَدَيهِ وَمِنْ خَْفه رَصَدَا لِأَْلَمَ أَْ قَدَ أَبَ لَ غُورِسَلَاتِ رَبّهِم وَأَخاقَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخَاقَ بِمَا لَدَيْم وَأَخْصَكُل لَ شيءَيْ النادَد